قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افتر على الله الجذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل قدق الله فَاتَّبَعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ عَلَى الْأَنَامِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ومن ذق له كان آمنا وإله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تخذون عن سبيل الله من آمن سبغونها عوجا وأنتم وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ عَن سَبِيلِهِ بَعْدَ وكيف تفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتقن بالله فقد هدي إلى قراط مستقيم يا أيها الذين وعطوا الله حق سفاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتقموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم لذا بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على كفعه من النار فانقلكم منها كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فَلَسْتُمْ مِنْكُمْ هُمُ الْمُتَّقُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلكوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوى الزوجوه فَأَمَّا الَّذِينَ وَجَّهَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ لَتَسُوقُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ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 لَن يَمُنَّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُخَاطِرُكُم يُولِكُمُ الْأَذَى وَثُمَّ لَعَنُكُمْ قَوْمٌ مُرِيدَةٌ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ أَيْلَمَا تُقِفُونَ إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وظلبت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكترون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عفوا وكانوا يحسدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلا يؤمنون بالله واليوم الاخر ويؤمنون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات واولئك هم الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يضيعوا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 مثل ما ينفقون في آله الحياة الدنيا كمثل ريح فيها قروم أصابت حرس قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلم عمر الله ولكن أنفسهم يظلمون يا آمنوا لَا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأيونكم خبالا ودوا ما عندتم ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أخوائهم وما تخفي حذورهم أكبر قد بينا لكم إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك حبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا أَمَنَّ لَوِذَ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيِّ وَالْمَوْتِ بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ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 وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مطاعداً القتال والله سميع عظيم إذ أما الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ إل تَبُوَّأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَمْنَ إِن يَكُ كَفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ بَلَى ان تَفْرَحُوا وَتَذْكُرُوا وَيَخْشَوْنَ مِنْ فَوْرِهِمْ مَاذَا يَهْدِيقُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ فَمَا جَاءَ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 فَإِنْ شِئْتَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّ لَهُمُ الظَّالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَجْزِي مَنْ يَجْئَ وَيُعَذِّبُ من بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه يتوب الله عنكم ان كنتم النار التي واعدت للكافرين وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَائِرٌ إِلَى مَوْطِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ الْعَرْشِ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسين والذين إذا فعلوا فاحشة أغلموا أنفسهم لك الله فاستوفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جلاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري لحسها الأنهار خالدين فيها ويحم أجر العالمين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عائبة المكذبين هذا ديام للناس وولا ولا تهنوا ولا تأذنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسككم قرح فقد مثل قرم قرح وَجَعَلَ يَوْمَئِذٍ الْمُؤْمِنِينَ كَأَنَّهُمْ جَمْعٌ فِي سِتْرٍ وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ جَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا آمَنُوا وَيُمَحِّقَ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۖ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ ثَمَانِينَ عَامًا نُّحْنُ نُمِدُّكُمْ فِي الْأَثَارِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتُمْ فِيهِمْ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ تُقْتَلُوا فَقَدْ خَابَ مَن يَّقُولُ ارْجِعُوا خُطُوَاتٍ عَلَىٰ آثَارِكُمْ نَمَن يَّرْغَبُ فِي وسيجزي الله الشاكرين وما كان أَن أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد دواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد دواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحفظ الصابرين وما كان قولهم إلا اغفر لنا ذنوبنا واثرفنا في امرنا واثرفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فادنا الله ثواب الدنيا وحسن ثواب والله يحب المحسين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أحبابكم فتنطلبوا خاسرين إلا هو مغلاف وهو طير الناطرين سنوقي في قلوب الذين كفروا بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به زلطانا ومقواه من ولقد صدقت الله بعده إذ تخسونهم بإذنه حتى إذا فجلتم وتنازعتم في الأمر وعطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم فالله ذو خضل على المؤمنين إذ إل تتحدون ولا تيون على َج وَجُول يدوكُم فيِي أُخْروكُ فسَادكُمظَم مَن بِظَن فجَادكُم غََن بِظَم مِنكَيلى تَعجَنوا على ماَا فَتَكُم وَلا م صَادَكُم هُوَ خَبِيرٌ بِمَا تَحْمِلُونَ ثُمَّ انذِرَ عَلَيْكُمْ مِنْ ذِكْرِ الضَّنءِ أَمَنَةً لَعَسَى أَنْ يَشَاطِرَ قَائِفَةً مِنْكُمْ وَقَائِفَةٌ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 وليبتلي الله ما في قدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوما سطى الجمعان إنما استدرهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عسى الله عنهم إن الله ظفر حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا بزا لو كانوا عندنا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 لصاحب ولي و القلب لن صبو من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم و في الامر فاذا غدمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ايو صكموا و فلا غالب لكم وإن وَمَن يَخْشَ اللَّهَ فَسَيُؤْتِهِ مِنْ فَضْلٍ وَيُبَسِّطْ لَهُ مِنْ رِزْقٍ وَيَسُرُّهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسقط من الله ومأواه جهنم وبئس المطير هم درجات عند الله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 هُوَ مِنَ الَّذِي ظَلَمَهُ الْإِنَّهُ وَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ لَا عَذَابَ قُلْ هُوَ مِنْ عند إِ الَّه عَلَافُل شَي قَدير وَماَا أَصَادَثُم يَوْمَ الْ تَقَل الَّانِ فَبِِذِ اللهَّهِ وَلْيَقْلَمَ المُؤين وَالْيَقْلَمَ الَّينَ نَا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُفْقَهُوا قَالُوا لَوْلَا قِلْمُ قِتَالٍ لَّسْتَبَعْنَاكُمْ قُمْ إِلَى الْكُفْرِ يَوْمَ إِذِ الْأَقْوَى مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ من يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لا اخوان لهم وطعنوا لو اطاعوا لما قتلوا قل فتدبروا ان انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسدن الذين قتلوا في سبيل الله أم وعثى بل أحياء عند ربهم يذلقون فلعين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واستقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس ف تَقَلِ جَمَ َبم تَقْحم فَجَلَ إمَا نَو وَقَاوا حَُلَ اللَّ وَِعمَن وَتين فَ قَلَُ بِنْعْمَةِم مِنَ اللَّ وَقَبض لَمْ يَنْتَُم سُ وَاتَّبَ لولََ الله يَا لَلَّهِ نُعْمَ فَضْلُهُ عَظِيمٌ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا يَقْضِي لَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ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 ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي له خير لأهن فتير إنما نملي لهم ليزالوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين يَا رَسُولَ مَا انْتُمْ عَلَيْهِ حَسَّى يَمِيزُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْغِيَ عَن قَوْلِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن رسله لمن يَشَاءُ فَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ وَمِنْهُم وَإِن تُطِعْهُ وَتَتَّقُهُ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ ليطوفون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراس السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله سقير ونحن أغنيان سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بضيح حق ونقول لكم عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم سلم وقبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كلبوك فقد كل ذرسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس لائقة الموت وإنما توفر لأجوركم يوم القيامة فمن ذؤزح عن النار وأدخل الجنة فقد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 وإن تخبروا وتستقوا فَإِنَّ ذلك من عزم الأغور وإذ أقل الله ميساقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تفتمونه لتبيننه ولا تكتمونه فنبلوا غراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تأسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يؤمدوا بما لم وَيُعَذِّبُهُنَّ أَن يُحْمَلْنَ بِمَا لَمْ يَسْتَطِيعْنَ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقَضِي إن في خلق السماوات والأرض والسلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلْ نَارَهَا فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا وَمَا يَضُرُّ يَمِينًا مِنْ شَوْقٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واهدنا ما ولا أبرر ربنا وعدنا ما وعدتنا على ووفلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من ذكر فالذين آجوا وأخرجوا من ياهم واذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لو كفرن لعنهم سيئاتهم لو كفرن لعنهم سيئاتهم ولو قتلن لهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حفظ الثواب لا يرونك تطلب الذين كفروا في البلاد مساء قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المياد لكن الذين اتقوا وربهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نجلا من عند الله وما عند الله خير للأدوار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما, أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا طليلا أولئك لهم أجوهم عند ربهم إن الله سيء الحساب يا رب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 وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما ولا اموالهم ولا تجبد دلو خبيث بالطير ولا تاكل اموالهم لا اموالكم ان كان خوبا كبيرا وَإِنْ حبتم أن لا تقتطوا في اليتامى فانتعوا ما طاب لكم من النساء مثنى وسلاث وربا فإن حبتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى وآت من داء خلقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفلا فكلوه وليئا مريئا ولا التي يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُم مُّصَلُّونَ وَالَّذِينَ هُمْ آمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للهجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وإن نساء نصيب مَتَوَكَّلَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا تَرَكَ مِنْهُ أَوْ كَنَزُوا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَالْيَفْشَ ال الذيينَ لَتَوَفُوا مِنْ قَلْفهم لُلّةَم ظِعَابًا قَافُوا عَلَم فَنْ يتَفُوا الله وَْيَفُولوا قَوْلًا سَديد إِ الذيينَ يَأكُلونَ أَمولَ التَامَا غُلْمَن إَّ ما يَأقُل لَذبُطُون النَاو وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر من سحر الأنسين فإن كن نتاء فوق اثنتين فلهن تلتا ما تركت وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَذَلِكَ النِّصْفُ وَلِأَبَوَيِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِلَى مِثْلِهِ وَلَدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرأ بريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يقل لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم أرضوا من بعد وصيّة يوصين بِهَا أعودي ولون الوضع مما توفتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلون السمن من بعث وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورس كلانة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السجد فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس من بعد وصية يوقع بها أو دين غير مضار وصية والله عليم حليم تلك قدود الله ومن يطع إلا رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوت العظيم ومن يقضي الله رسوله ويتعد قدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة من نتائكم فاستجهدوا عليهم أربعة منكم فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُون في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم مَّسْجِدًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِ مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ جَنَّاتُ وَالرَّحِيمُ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ أَبْجَاناً ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الله وكان الله عليما حكيما وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا خضر أحدهم الموت قال إني ثبت الآن حتى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي لَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ ثم أن تنف النساء كرها ولا تعضلون لتلهموا ببعض ما آتيتمون إلا أن يأتين بفاحشة وعاشرون بالمحروف فإن كنهتمون فعسا أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال لون مَا كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَرًا فَلاَ تَأْخُذُوهُ مِنْ شَيْءٍ أَتَأْخُذُونَهُ إِهَانًا وَفِي نُفُوسِكُمْ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم نتاقا غريبا ولا تنفعوا ما ان لو كان فاحشة وما قت وسا انتيلا هل مجنيت ام اماتكم وبناتكم واخواتكم ومناتكم وقالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ وبنات الذك و بنات الاخت و امهاتكم الذاك اربعنكم وافواتكم من الرباء وافواتكم من وربا اللات في عجوركم قواديكم اللاتي في عجوركم من الذائفه اللاتي نفلتن بهن نسئ لم تكون دفنتم بهم فإلا تفون دخلتم ان فلا يلاح عليكم حلال ابنائكم الذين من اصهابكم وحلال ابنائكم الذين من اصهابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد دلث إن الله كان غفوراً وحيماً صدق الرضاهم